تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باثقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بضشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم يُنَادِي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القروج